مدى الرسول الله حيّى على الصلاة حيّى على الصلاة حيّ على الفلاح حيّ على الفلاح الصلاة خيرا من اصغارا خير من النوم الله اكبر الله اكبر لا